Bismillah al-Rahman al-Rahim. Iqutarbat al-Saat dan shafq al-Qamar. Wa inyarau ayatnya وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر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 مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أن تحر قلوب فان عصت ففتحنا ابواب السماء بمائم منهمر وفجرنا الأرض عيونا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 سَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِدٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرْ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 Kedebat kaum Luṭ bin Nuzir. Inna arsalna عليهم حاصبا. Inna al Luṭ najjinahum b-sahar. Nigmeta min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 في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ